يا خوفي قلبه يسلاني ابقى ويكتبها احزاني والدهن هو اللي رماني رمقه وفي القلب سهامه و ن و الحبيب اويله هيسلملي نور ا ع ي ن h a w a i y Lena, I am so lonely. شوفو ا ببنامي خ ي ا ل ه م دايما قدامي في ا ل ل ي ل ة شوفو ا ببنامي خلوني ب ن ز ت ح ل ا م ي خلوني ب ن ز ت ح ل ا م ي عموت وحبي في غرامي و ي ن ه الحبيب اه ويله ا ي س ل م ل ي Thank、you